مستمعينا مستمرين معكم وأنتو عم تسمعونا على هو اذاعه أمواج FM بالفترة المخصصة المخصصه لمحافظه طردوس كان وما تزال حرف وصناعات اليدوية ذو ذات طبعة ولمسة فنية فيها من الحياة وبعيدة عن الجمود والنمطية لذا تكثر معارض المهن والحرف التراثيه مستمعينا بصرنا اليوم نلتقي مع بشرة حاج علا وانتصار ضروف يسعد أوقاتكم؟ يسعد أوقاتكم. أهلا أهل أهل وسهلا وسهل فيكم. فيكم. متعرف عليكي بداية بشرة؟ ااا أنا أولًا بدأت بالفنون كنت عم بدرس فنون وبعدين تابعت معهد فنون وخلصت المعهد وبعدين وجدت إنه إنه ما ما بيكفي يعني بدي شيء يدعمني أكثر بشكل أكبر فرجعت درست بكتيريا ودرست علم وصرت مروان <تصفيق> <تصفيق> صحفيه حاليا صحفيه جميله <تصفيق> بجريده <بجرد> <تصفيق> اهل وسهل أهلا وسهلا وانتصار بتعرفي انتصار زروف محافظ طرطوس درست فنون معهد فنون وكمان عملت دوره رسم مجيب داوود وهلا عم بشتغل بالرمل وصدفه هيك هوايات هي بحريه بسيطه اشغال بسيطه حلو كتير. شو سبب الأعمال اليدوية إسا مندسرت ورابت حسية ممكن تندسر رغم أن هي من أقدم الحلف خلينا نقول كان من زمان كل شيء يدوي ما كان في آلة ومع وجود الآلات ومع تطور كل التقنيات إسا منلاقي العمال يدوي إلى لمسة حلوة شو السبب؟ هذا التراث والأصالة نحنا بنحتفظ فيه على طول. شو ما مر عليه الزمان نحنا بنضل محتفظين فيه. بضل نحن أجداد نعلمونا هيك الناس اللي, اللي كانوا قبلنا ضلينا مستمرين على نفس النهج وهذا اكيد ما رح يندسر ابدا وإله لمسته الحلو يعني بتم الشغل اليدوي إله إله حنية إله جمالية إله شنو لمسات حلوة ما ممكن كل الفنان حاطط بنفسه إيه كل محل هيك هلا الموضوع الموضوع عم نحكي عنه إنه كان قديما آه قديما آه لحاجة الناس إليه هلا أي عمل يدوي ما كان يقام من أجل الزيني حاليا من أجل بتلاقي انه مثلا إذا ما طبق منطبقش مو مشان الواحد يأكل فيه لا مشان بس يعلقه انه هو يتحفي مثلا عرفتي كيف؟ يعني بي بينما قديما انه كان الحاجة هي مثل تلوه أم الاختراع حالياً ما عم نشوف أنه في حاجة لشيء غير لزيني لا يعني ترى ما في شيء عم يتطور أكتر لا أنا بالعكس أنا كتير هلا أعمالي كله يعطى في منها حاجة وهي كمنظر يعني جمالية يعني أنا مثل عندي مقالم مقالم مثل على مكاتب للأطفال بحطوا فيها الأقلام أو ممكن ست البيت بتحط فيها مكياجات أو شيء أو هيك وعملي صناديق كبيرة كمان بتضب الاكسسوارات مكياج هيك بطريقة جمالية كثير حلوية م -م. منه منظر ومنه بتضب الأشياء يعني ومثل علب محارم مثل هيك يعني أشياء للصور براوي الصور بشكل جماليه وانه منعلق صورة حلوية بالبيت يعني حلو, حلو. هلأ بيقال انه الأعمال الجدوية الفنيه تبقي عقولنا نشيطه دون اجهاد عقلي بالفعل ما بتلاقوا فيه اجهاد احيانا طبعًا طبعًا جهد عقلي وتعب يعني تعب بالشغل وبديك تشغلي كل عقلك وكل حواسك بقطعه، ولكن ما بتجهد. للدرجة لا. ما لأنه هي. يعني الخطأ هون مغفور ممكن يتم تلافيه بعدين مو مثل الأعمال الثانية شو رأيكم؟ الفنان بشكل عام فنان هو ب بحاجة لحالات من التأمل يعني يستدعي كل الخواطر اللي بزهنه ممكن صورة انه هو يشوفها بشكل معين تنقلب عنده شيء تاني يعني. طبعا نحن ننظر لشكل تاني يعني. ممكن نعبر بمكنونات والداخلية مثلا عن شيء معين نحن ما ننشوفه يعني, يعني إذا نفس المواد نعطت لبشرة انتصار نفس المواد الأولية ونطلب منهم مادة ما بيطلع لكل واحدة كل قريب. أسان <تصفيق> نظر طبعا كل واحدة إلى أسطلوبة وإلى طريقة أحيانا نشتري أطعم تحفي يعني إذا مثلا ادمت مثلا كسرت ل لسبب معين أو تلفت ملقي إنه مصنوعة من شيء لك ما ما كان تنبيني كانت مصنوعة بجزء من كارتوني بجزء من توالف البيئة أو أشياء بسيطة, بسيطة إنه أدي قادر مثل ما عم تقولي إنه الإنسان بخياله إنه من شيء ممكن مرمل مهمل إنه يحمل شيء, شيء كتير حلو هون الفكرة هي توالف حتى البيئة حتى توالف البيئة أنا ممكن نستفيد ممكن شغلات كثير نحن حتى بالرسم يعني ممكن ندخل نعمل الادخالات على الرسم بالرسم, بالرسم, بالرسم كمان اي, اي شي بسيط ممكن يصير شي عبارة عن لوحة جمالية وفنية حتى انا انا دخلت الجزر القصب يعني الجزر هذا بيكون تحت رابع احيانا بتغلعي القصب وبتكبي يعني استفدت منه وعملت هيك منظر منظر حلو رائع وممكن استفادت منه حطيت فيها الرول طبع على يعني قطعة بتحط في الطفل بحط مقلمته هيك يعني أشياء حلوة وبسيطه ومنستفاد منها من مخلفات الطبيعة حتى وهيك. التالف حتى التالف ممكن عادة تدويره, عادة تدويره ونشتغل عليه ها. انا هيك عم اشتغل يعني اللي بدنا نتلفه ممكن, ممكن نرجع من ها. شيء انكسر وهيك بنرجع نرممه من ومنلكن بالغرف في كراكيب تاع كم فنان الفنان سلمني قلبك ده سلم ما بامن لو رجال ما تعمل حالك معلم a ما بمشي وراء معينا ومع ضيف ضيفتينا اليوم بشرة حاجة معلة وأنتي صار زروف أهلا وسهلا فيكم خلونا نحكي عن مشاركاتكم بمعرض التراث الأخير أنا شاركت بلوحات فنية طبعا أنا ب عندي لوحات عن طبيعة برسم طبيعة برسم مروض برسم طبعا عن جديد انتقلت لرسم يعني اللي... ممكن فيك تقولي رمزي يعني بيرمز لشي معين يعني رسمت لوحها انه عبارة عن شجرة انه ش... هي شجرة, شجرة ترمز لحياتي شجرة لون اسود الخلفية ازرق السمار تبعها ابيض طبعا هذه تعبر عن الامل سم... سميتها لوحة الأمل مم. يعني بقدر ما بيكون الانسان مجهد ومتعب انه لازم يكون عنده هذا ال، هذا الأمل،, الأمل إيه بقدر ما بيكون طبعًا. طيب و... أفهم. مو شاركت انتصار؟ أنا شاركت تيجي بعمل بسيطة بالرمل والصدف و... ودخلت بعض الحص البحث الموجودي على البحر من خلال ولعي انا كتير بنفس الساحين. وأنا كل عمري عايشة على البحر بحب البحر كتير. تتأثر بموضوع البحر. كتير وحب يعني. بس يعني إذا من ناحية صراحة أنت صار يعني الصدفة اللي عم يشتغلوه هو نفسه القديم بتلاقي ما في تطور يعني. أفضل أنه صاروا بقي يكتبوا الأسماع أنه على الصدفة الكبيرة عم نلاحظ أنه قطع الصدف ما كتير مرغوبة يمكن لأنه الشكل تبعه شوي جامد ليه ما ابتكرته شيء يمكن أحلى نجم البحر لا أنا غير, غير هاي إن شاء الله اللي عم تحكي عنه أنا مو أنه الصندوق كله مرصع بالصدف لا لا نهائيا حتى هاي الصدف اللي دائما للبحر مانع اشتغل لي أنا من بحر بانيع الصدفة غير مختلف تماما عن آه. هذا الصدف من هون وامشتغل بالبحث الصغير الملون أه. الرمل يعني حتى الرمل دخلت عليه الالوان واشتغلت يعني لا طريقة و... مختلفة جدا عن الأصداف اللي عم نشوفها هون مساحة بطرحوس وعرفنا التشكيلية هي مع علي بدر بتعمل حجر صافو هي وأخوة و... الفنان علي كمان شيء رائع تشكيلة لو حد حت تشكيلية حتى أنا, حتى أنا برسم نفس الاسلوب بس هني بيرسموا ورسموا وبيلونوا بالتلوين أما أنا بمادة الرمل نفسها برسم, برسم مثلا طير عصفور سلحفات أي شي بس بالرمل امم يعني رسومات دخلت الرسومات حتى بالرمل بال والبحث الناعم الصغير يعني عن دراسي عن دراسي مثلاً لا ولا ولا انا عندي اسلوب عندي راسي لا موضوع هواي يعني انا دراستي مختلفة عنك يعني انت خطر خطر انت بتقولي فن انت كان دراستي انا دراستي فنون نسوي, نسوي الخياطه يعني ما دخلها بالرسم بالنسبه له مثل ما عم نقول يعني اللي انت عم تعمليه انه ممكن ترسمي بالرمل او هيك او تلونيه يعني هي مثلا فكرة هيك بتخطر ببالي ايوه تماما انا طب ممكن هي المادة المواد اللي بجنب امامك هي اللي بتوحي لك ولا اي <تصفيق> انا كثير بولع مولوعه على البحر وهيك كنت اقعد اتغزل بالبحصات الموجودين على البحر امسكين بين ايدي هيك اقول انه لازم اعمل فيهم شيء اخذهم معي على البيت يعني يكونوا <تصفيق> موجودين قدامي دائما فانا صدقا لما بنطلع هيك على قطعه عندي كثير برتاح هيك منظر الرمل والبحث متناسق مع بعضه عادي لوحه حلوة كتير يعني بتلزئيون هدون لوحات مثلا الرمل عملتي الشكل بدو تلزيق لا يثبت على طبعا بالغري بالغري ايه بلغري بلغري قطعة قطعة حبي حبي انت تطلع لوحة كيف لا ما بكون انت بالعمل طريقه انت ما بدكني راسمتي تيف بمخيلتك يعني هو شوي شوي أنت ما تعملي بتصير الت... تمام الطريقه يعني تعرفي شو اللقطه اللي بعد اللي بدك تعمليها يعني, يعني تمام. تمام طيب هلأ أنت لما بتشعري مثلا انه هاي الله طلعت كثير تحفه كثير حلوه لما بتقدمي بالمعرض ما بتلاحظي انه مثلا لما بمروا عليها مرور الكلام وانتي شايفه أحلى احلى عندك بتحاول تشرحي للآخر الاخر انه ليكوا هاي بس ممكن حدا يجي قال لك شو بتنصحيني أنا اشتري ممكن انتي بتشرحي عنا بطريقه المتلقي ما بينتبه عليها انه مثل ما انت عند شرحية طبعًا. شرحك هو بيزيدها جمال اكثر تستخدم تستخدمي اسلوب الشرح مثلا اي طبعا طبعا احيانا اي لحتى رغب مو يعني يرغبه بس انه يلتفت, عادي بس يلتفت للمنظر مو طبعًا. رغبت انه يشتري, يشتري او يشتري لا بس انه يشوف شيء جمالي معبر عن كذا جمالي انه يدخله لداخله يعني بحس بجمال الطبيعة انه قديش نحن عندنا شغلات ممكن ننتجها فقط يعني مو بس انه جمال انا مو انه يشتري تمام. بس لوصل فكرة الجمالية إن انسان عندنا نحن هون بساحنا عن جد في فقر لهذا الموضوع بتحسي الاشخاص ملتهين بس بالشيء جنو بجوز المشترة او بجوز الوضع المادي نحن في بتحسي العالم ملتهي عن اعمال الفن فنية الاعمال الفنية صحيح. او الشيء التحف بس هو غلط يعني بوجهة نظر يعني لازم الإنسان يكون عنده شيء هذا راحة أنا بحس انه شيء أو أو يمكن ربع تبروه أن شيء كمالي ومصروف إضافي دوباً يلحقوا على الضروريات يمكن هذا هو السبب لهيك أنت عم تحاولي بشغلك أنك تقدمي شيء ضروري يعني عم تعطيهم شغلات ممكن يستعملوها وبنسلوا أتحييزينك هيك أنا هيك لهيك ترغبت على موضوع أنه استعمال ولهيك للاستعمال ومنه زيني يعني انا ريضة ريضة ريضة رجعنا نكمل مع ضيوفنا بشرح حاجه معله وانتصار جروف بالنسبة لأهمية دعم هذه المهن والحرف والترويج إلى محلياً وعالمياً، أدي ضروري؟ والله هذا الموضوع كثير هام وسؤالك بمحله يعني ضروري كثير هذا الموضوع لأنه بشكل عام، نحن صح نهتم بالفن وصح نحب الفن، بس لدينا كثير تقصير بهذا الموضوع. بالنسبة للتسويق عنا كمان كثير ضعف في هذا الموضوع تبني كمان كثير ما شفت إمكاننا فعالي اقتصادي بتتبني هيك موضوع يعني أو بترمل هايك شيء يعني فنحن بحاجة للتسويق بشكل أكبر نحن ما بدنا بس مجرد أنه نحن معارض كان منزر رمضان استاذ منزر رمضان فيك سوقت رمضان كثير عم, عم بتعب أم. معنا عم استاذ رمضان بس نحن بشكل عام انه عندنا نظره للفن انه هي لوحه لا هي مو بس مجرد لوحه هي هي شيء قيم جمالي قيمه قيمه ثقافي تاريخي يعني معنوية. ما في فيها تقدير كما يجب لنجاح الفنان, الفنان اللي هو اللي تعبان على على التصويره بهالشكل نحن صرنا بتسطيح للموضوع لهذا الموضوع لانه صرنا انترنت صرنا ان تشعبت الحياة بطريقه بت... طيب دائما بنستعمل الانترنت لنروج هو شيء لحاله تحدي لن المفروض لنروج مثل شغلكم انتم لنروج لحالنا لعملنا المفروض هذا عم يصير كثير تسطيح الإلكتروني وما عاد عم يتطلب من الواحد غير إنه ينزل فرداً إن لوحة. هذا عمله. بحتاج لدعم. هذا بحتاج لدعم. م -م. كمان. بحتاج لدعم بشكل عام يعني. تمام طب كونك صحفي أنسب شو دور الإعلام إبراز هالحرف في الفنون والإضاءة عليها متكافئة وسائل. الأعلام. هو الإضاءة على الأعمال بشكل أكبر إضاءة على عمل الفنان بشكل مكثف أكثر مثلاً نحن نكون مع الفنان يد بيد. هلا حتى المعارض مثلاً أنه مو المشكلة إذا كانت ضمن حدائق مثلاً هذه الفكرة كمان حلوة حلو حلو أنه ضمن حدائق مثلاً ممكن يصير لك مقترح مثلاً ممكن وأنا مشكلة أنه مثلاً أنه نحنا نخلي الناس كلها تشوف مو بس ضمن مراكز ضمن معنوا تقصد مكان معين؟ مكان معين لحتى أشوف ممكن الناس أيه أيه أيه حدا ماشي يمكن يشوف المعرض يمكن يشوف اللوحة يمكن يشوف يعجبش. ما يكون أنه هو مقيد أنه بمكان معيناً كمان انتصار بقول لرسول حمزاته فأجمل الجرار هي المصنوعة من الطين لذلك آآ آآ لما بنجأ نحنا لنشتري شيء ما نوع عمل يدوي ما منلاقي فيه روح تمام. يعني مثل هذا العمل بالفعل يا ترى كيف ممكن نحنا يتقرب لنا كيف ممكن نشعر بأنه هاي اللوحة بالفعل فيها احساس كتير فيها نبض غير اللوحة المصورة تصوير غير الشيء المعمول بطريقة بتلاقي انه بالفعل ما فيه روح هي قلت لك اللمسات نحنا اللي بنعطيها من اشياء نحنا كثير من نحبها نحنا كثير من نحبها يعني أنا ممكن حب البحث والرمل أنا هيك عم ببدع فيه يعني شغلات الطبيعة يعني ممكن حدا يحب الورود نعم. ممكن في عندي رفقات يبيشتغله بالورق الورق المخوة يعني بيطلع مني معين لوحات كثير جمالية كثير حلو يعني يعني يبيحبه يعني فكل إنسان إله شيء معين بيحبه يعني مو يعني فهي القطع انه تنجاب وتنعمل بالطريقة اللي انت بتحبيها تبدعي فيها يعني تطلع على واحد كتير حلوية يعني ويدخل يعني ممكن بيتك انت ما بتقبل على بيتك غير شيء انت او شيء يدوي تماما انا بحب هيك انا اللي يعني, أنا بنزل على السوق يعني حتى احيانا بالشقة م -م. الطاولات يعني كله ايدي يعني حتى البيت أوف. حتى للأبواب يعني أنا أبسك الأبواب حاطط له كله برادي شيء بالأقمشة شيء شي بالصدف شيء بالقصب الصغير مقطعته قصب صغير كله. كبيتي كل كافية فنية. تماما <تصفيق> بفوت إنه بس ما بعرف شو بدي يشتغل يعني ما بس بشتغل بالرمل والصدف بكبيتي أنا يعني. بس الرمل و استضاف طورته لاني شارك بمعارض واني روج فيه يعني كمادي يعني ما انت كمان انتصار من مثل ما كنا عم نحكي على الانترنت انه تشوفي شغل حتى من برا كيف عم يشتغلوا اشياء هيك غريبة وتحاولي تقلديه وبيطلع معك شي حلو ايه تماما حلو. بيطلع ايه بيطلع يعني شيء مو مثل الشخص اللي انا قلت وبيطلع شيء من روحي انا وشي قريب عليه يعني م -م. طبعاً بيستفاد من أعمال رفقاتي يعني نحن هاي المعارض كثير منستفاد بس بهذا الموضوع تبادل يعني خبرات. تبادل خبرات تماماً بين رفقاتنا يعني كل واحد عنده بيأخذ أفكار، نأخذ أفكار من بعض هاي بتحسينا كنا بالمعرض يعني تحسينا روحه واحدة، كل ياتنا أعمالنا حلوة مميزة وفي مثلاً يعني يعني أنا كان عندي جرار ورفقيتي كان عندي جرار، كل واحدة إلى نمطة يعني بتحسي حلو. إلى روحها بهالقطعة بالنسبة لبشرة بقول الصحافة أو الإعلام مهنة المتاعب بتشوفي فسحة من الراحة هيك لما تبلشي تشتغلي بالعمل الفني من, من, من تعب العمل هو الفن, هو الفن اسمه لحظات فن اسمه لحظات <تصفيق> بشكل عام هذا الموضوع يعني يعني شو ما أشرح لك عليه من متعة يعني طبعا مهنة المتاعب ما ما بشي لعجن يعني مزود. موجود يعني موجود, موجود. أكيد بس انا حاليا انه انه راح مع الفنانين ان شاء الله يعني دعم مسيرة الفنانين طبعا هذا حلم هذا رسالي هذا رسالي هذا هذا هذا مشروعي من قبل الدراسة يعني م -م. هذا انه امشي بالنقد الفني والتشكيلي مع الفنانين تمام خلينا نناقش الموضوع كثير بتلعب كتير دور احيانا انا بطلع ممكن كن احيانا باليوم بعمل لوحتين ثلاثة يعني او قطعتين ثلاثة يعني احيانا تم جمعة ما فيك تبدعي باي قطعة شو ما اشتغلتي بتحسي حالك انه ما عم تطلع الشيء اللي انت بدك اياه بكون عندك ضغط يعني آه هاي السؤال اللي صار بيخاف الفنان من انه نضب هيك مخزون الابداع عنده <تصفيق> انه انا صرت عم كرر حالي مواد نفسها ما عم الاقي حاجه تماما انا بوصل احيانا لهالمرحلة فببتعد شوي فبتعد شوي بطلع رحم. ايه بطلع بطلع بروح الطبيعة برجع بفوت عشان اشياء تانيه يعني انا هلا مرت فتره انو مليت من الرمل وهيك والبحص ابتعدت عنه شوي اتجهت باتجاه القصب والاقمشه صارت تدخل يعني هيك حتى الورود تلبس الورود يعني صارت تلبس الورود ودخلتها ما رجعت بس انو روحي ما بعدتني كثير عن البحص والرمل صارت تدخلها معي <تصفيق> يعني ندخل القصر مع البحث والرمل يا لو نقدر غرام بالإزاعة دائما نفرجي المستمعين شو, شو اللي عم نحكي عم بتخيل شو عم تعملي عشان اكيد رح ارفق صوركم بالبوست مع شكرا. مع شوي من اعمالكم شكرا طيب بشرة هلا مثلا كان قولوا انه هيك بدا الناس مثلا بالنسبة للوحات كنا عم نحكي تحت له انه ترسمي هل عم بتميلي للرسم التعبيري رمزي, رمزي, رمزي, رمزي, رمزي. انه غير رسم الواقع هلأ أنا مثلا بالنسبة لي يعني ما بدي مثلا انه هيا شو بترمو ستقعد انا اشرح عفوا. يعني مثلا فورا بالفعل بميلي انه اذا في خضار في في شجرة في وردة في كذا هيك شيء تمام. انت بالنسبة لي لك يعني هيك رسومات عم عم بتم اختيارها من قبل الناس ال لا ولا الناس شو شو بتميل مثلا هلا في الناس ازواق مم. كل انسان عنده ذوق معين ممكن انا اشوف هاللوحه الوانه تناسب مع لون بيتي مثلا مم. يعني هيك ناس في ناس هيك بتفكر بنظره عن بشكل, بشكل عام مو ضروري يكون يعرف تشوف شو ثاني يعني صحيح. بس في لوحات انه هي بتشدك فعلا انه المعنى مبين فيها يعني انه هي مم. واضحة يعني ما انا بحاجه لا شرح يعني مم. في لو لوحه لو لوحه تجريديه هذه صعب فهمها شوي انه بتتعلق بالفنان اللي بيشرحها الفنان بيشرحها يعني فورا بت... بتوضح يعني هذه كمان مو بالرسم وحتى باعمالنا يعني حتى أعمالك. انا بيجي مثلا بيقولوا لي انه علبة المحارم ما دخلت لها الوان انه هي لونها خمري والله بس بتلبق مع مع فرشي بالصالون يعني مع البردايه بدنا فبتضطري تعملي كل الالوان عشان تناسب كل لازمك <تصفيق> هلا بالنسبه للنقد الفني التي رح اشتغل بالنقد الفني هل من الضروري انه الناقد الفني بموضوع شغلكم او الاعمال هيدي الفنية هل بالضروري يكون فنان والله انا بت انا يعني أصر على الموضوع اصر على الموضوع انهم على الاقل عنده خبرة بالالوان عنده بالرسم بيعرف الفنان انه شو انطباعه شو طريقة تحضيره لللوحه يعني المفروض يكون عنده هذا الموضوع يعني هذا شيء اساسي جدا يعني اذا بنسال الناقد الادبي هل بالضروره يكون عنده لازم يكون, لازم يكون بحاجة لعمل هالنقد. لا كان لازم يكون عنده مخزون. المخزون منهم بدو يجي. إذا الإنسان ما بيعرف بال... ينقد بشكل المعاي... مادي معين مزبوط. بشكل مزبوط ليهني؟ يكون عنده مخزون. صحيح لأنه النقد إذا بدنا نحكي عن النقد بشكل عام. كل الناس تعرف نقد نقد ذاتي أبدا نقد ذاتي معنا أبدا كل ما نقد بسهولة صحيح <تصفيق> انتصار من عم نشوفها من خلال صفحتك بالنسبة للالتحف ال العم العملية انه في تعشيق مواد مع بعض البعض يهل تقول نحن من لما بنيجي لنبس مثلا قطع أزياء مثلا على على فرد لازم تكون كلها منسجمة من لقي الطبيعة بصراحة يعني مع بعض البعض ندمت ل من الرمل مع الازرق البحر الأزرق بتلاقي إيه. شجرة يعني يا هل ترى هذا الشيء بيساعدك انت بنسمي نقول شجر هذا اللون لهاللون بس بنلاقيهم احيانا حلوين مع بعضهم انت انت بت... انتي... كيف بتاخذي وبتعشقي ال المواد مع بعضها على فكره انا كثير بتعب بهذا الموضوع يعني <تصفيق> احيانا بحط كذا لون بحس انهم مو مناسبين برجع بشيل يعني برجع وبغير ب... لحتى هيك يشوف للنظر يعني احيانا انت بت... مجرد نظرتك لهالقطعه بتعرفي اذا هي جماليه ولا حلوه ولا لا مثل ما أنا بيختلف الاذواق هو يعني احيانا بشتغل بالقطعه ما بكون كثير مقتنعه فيها بس بلاقي زوجي او اختي او جارتي او رفيقتي او صديقتي اي شيء بتقول لي كثير حلو, حلو. وهيك أتابعه ولا مو كتير يكون هدية بس إيه كمشان ترضي الأزواج كل جادة يعني. خلينا نسألكم سؤال مشترك. م. في كان بال بالعائلة حدا فنان. أعطاكم هاي التذوق هاي بتيجي بشكل وراسي اكتر الاحيان بشكل وراسي اكتر الاحيان مين عندك بشرة مثلا في فناء في العائلة. في العائلة كلها فنانين بس ما حدا تابع اها ما احد تابع خلال الرسم انه كله درس هندسي اطوب وكذا صحيح ما يعني ما فيها المدابع تجهل للعلم اكتر من الفنان لكن في روح الفن بس عندهم. روح الفن موجود عند, الفن. تمام. عند الكل انا والدي الله يرحمه كان كتير يحب الاشياء الفنية كاني كان يجيب لي هيك قطعة صغيرة هيك أدش مانا جميلة حلو يعني هلا توفى هو مشي سمي الله كان كتير يحبني لما اني اشتغل وابدأ بهالشغل كان كتير يعطيني هيك حافز يعني أه وعندي أه كذا أخ يعني كمان كتير بيحبه بس الوضع الوضع والظرف يعني ما بيسمح لي أن اني اتجهوا اني اعمالي هيك كتير صعب يعني بيشتغلوا ما بيسمح لي ان يطوروا بس, بس بتحسين مجواتهم فنان او يوما ما يمكن تماما ايه كتير بيينخدوني بشغلات كتير بعرف انه بتزبط يعني انه صحيحة يعني نقضي مثل لكنا نقضي بناء يعني عندي النظرات انه حلوة يعني ايه عندي مم. النظرات حلوة فأنا بعتبري ان هني فنانين انا بلجأ لين يعني لما احيانا بحس حالي متعبة يعني ما عم بيطلع معي افكار فبروح بقعد معي انه اعطوني هيك يعني بحس حس شاء الله إن يحكوا أحاديث هني ما بجزم يعنيني أو إنه هيك ما يحكوا هيك بس أنا كتير بيعني لي وباخد منه أفكار م -م. يعني يا ترى بالأنتم بالطبخ هيك تتعملوا الشكل الحلو مثل آه الفن آه كمان آه كمان <تصفيق> عارف كتير كتير بموضوع موضوع كتير آه. نحن كم. بهذا الموضوع يعني بيأثر على الكل على كل شيء <تصفيق> يعني بيعطي انطباع لنا عميز يقولوا وقال كل شيء بيت انطباع مميز كمان بشراء حتى, <تصفيق> حتى حتى حتى انا استخدمت الورقيات يعني حتى الورقيات انا بيستخدمه التالي في ما مانا بحاجة ممكن دفاتر صغيرة ممكن مقالم ممكن يعني كمان باضافة للرسم هذا الموضوع يعني بعض عندي بعض الانتاجات الهدوية انو هاي لازم تكون شيء حلو يعني ايه وانا دائما هيك ما بيحب الاشياء اللي تكون مقيد لازم يكون, يكون شيء حتى بشي م... ما في تصيد صناره بشيء معين ما في يتغير بده يكون حر لحتى يقدر يكون حر كثير لكم لحطونا عن جد نحن نسعد يمكن بحس من محاسن عملنا انه نتعرف دائما على ناس هيك مبدعه بيعجب عملها اهلا وسهلا كمان باللقاء شكرا لكم شكرا لبشره حاجه معلم وانت سرذروا اهلا شكرا شكرا لكم Yeah,